أشهد أن محمدًا العبده و Leben اللهم صل على محمد و على محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم حميد حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارِك على محمد و على آل محمد كما بارك على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد حَمِيدٌ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 سنتي في غنبري في شواء عليها الصلاة والسلام لقد بيش مارا توصدو تسلو هشتهمين دا كويكر دي نواد خوشوستان لدو خدبي جمعيرا بردودا باسي هندل هندو عبرت مانكر تلسيرتو جيانامي في عليه الصلاه والسلام والدجيله لجمعيره بردو ليتشل فندكان واشي اومان كرت كرلهمو كاتو زمان يكون روجارك دا بتاي لو كات عينيك اخويا غورا شحال هو تعالى تيغنبلان صلاه وسلامي خوي غوريه على شرفي لا ام خلقاء له مو جماعه نقدا خفوا بري شروا باطلوا خرافه كنت ما بريتيبو لسي كوتكي كناو بسيكوتكي تر سناد الرهيب یا پیداوټر سه کوچکی د صلات کبریتیو لا حاكم خواند صلات کاهینو قشو معلوم ملا وزاناکان سه کوچکی سیم بریتیو لا احوان ودستو کېواندو خدمت کاراکاني د صلات کوزه وا斯坦 باسي کاهینو قشو مالموز انا و ملاكان من كرد كتن ترسينرن كاته بقلده صلاة داكوين لديجي حق لديجي تاكو خير ها تن تدرزانن كخوين لسر باطلن ها تن تدرزانن خوين لسرنه حقن ديارة انا يعني امتي پیغمبر علیه الصلاه والسلام هر لکونه و بودو بدوب ودول عیان لانی پیغمبر د ګوتری علما او جنای ربانی او ویس لشر توحید وکتاف نستی لشر باز پیغمبر علیه الصلاه و السلام او انك تغبر عليه الصلاة والسلام باسي عندك ناوي عندبا بميرات قريب تغبران صلاة والسلامي خواهي قوري عن لسر بي بس او امانتي خواهي قوري لسر شاني دانا بون بخلطين راقيا لبرانبر ام بردا لا ام لاينا علماء السوء یا قد ناو من بر بعلماء السراتين اواني دین فروشن اواني خوف فروشن اواني كوا لو متاعجی کمی دنیا دین اکی خویان فروشتوها بدنیا غیری خویان لا هر دولا نمونه منزوره لبشه یکم لائن یکم علماء ربانی لنه أمتي في عليه الصلاة والسلام هل فاشت وفاتي في غمبر عليه الصلاة والسلام تاكو إستا بصدها النمونة من هي أقرباش بكي كتشون بياوه بون شون بانوان بون كان بياوه مجوب بون شون بشوايتي أم بو تطبيق الشريعة ديني خواه قوله سبحانه وتعالى لبران برج هزاره نمونه منه لا علماء الشو والصلاطين اوانی دی فروشن به ا ما لپندکان کلاجنه می پیغمبران علیهم الصلاه والسلام ور ذکرین با سی خرابکان دکن با سلاهنی شر دکن با سی او ملاو زانانه دکن کوا دینیان و متاعتی کی کمی دنیا فروشتوا بو اوای هذا هو موضوع او بابتا كمان لسر اويا لجياننامي ام كان بكاوانين ميزو كا پیغمبران صلاة و سلام اخوائي قوريان لسر بي كباسي انده كين بو اويا پندو عبر لجياننامان ور بگرين زالا ينه يجي گرين باسي اويا اما علماء سوء و سلاتين و دين فروشا كان بناسي بو اويا خزانزي لور لو پندو عبرتا و او ای له جیان واقعي استای خو منده جیان او ام براورد بکین بزانین لسلیواری ترسناک او خطر به ہلاک تشونی خسارد مندبین اگر وابی چو چی دور علماء زانا خوشوستان زانا یان لنا امه دغه له گوریا اگر هات او اوان دوراندیان اگر اوان هاتو دنیاین هنه پیشو دینکه کتبه قربانی ام دنیایا ایماش دینکه ده دور اینه ایماش دنیایا کشمان در رو دفاو تیتر بو ای کارخنه ده گرین اما وارد پیغمبر علیه صلاة و السلام یکدو تلفون بوکره لما بینی زمعه تا ام زمعه گوائید زائز نی باسی علماء بکره اما ایچه دیلی تنکهیز لإسلام تهنه قیشت بیت اما هيتيي باسي دكاتن كاجاداري قران وسنه في غنبر نبي عليه الصلاه والسلام خويا جوره سبحانه هو تعالى بعظمتي خويا باسي زاناني لا الا قران لا باسي كدونا ناوي ويه ناون كلوانا خلق بك انا سبحانه هو تعالى ناوي ليناون هذا له هم ده شو په جوړېدې زو کړنه ای برډونه رکنه کړتين له موچو نتوګه و سلام ري پدراوا اگر وانه کاين او مشروعا او پروژې رکلنه نه اخو من ايشي په نه د دورنم هم دنیا شو دروا هم قیامت شمن دروا شته چوارده باسی وکاين بلکو شرعيه بلکو فويتيشه فرض العين والذبع باشي زانا خلافة كان بكين اوانيك امتي بلوها الضير بردية بخمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي الدين والنصيحة يعني اموشقارية اي باشي انكي خلافة ادي الامر بالمعروف انه عن المنكر مبدئة شريعة خواي قورانية سبحانه وتعالى اي بخمبر عليه الصلاة والسلام تنقر انجيدها بوبابتا وهو باسكل ذنبابي الرخنية وهو اوى اقادار بين لو خطري كاوان لسر امت هيتيا ابن عساكر رحمتي اخوةي قولي لسر بمحدث دفرمي دجيريته ولا كابرايا زانايا تناوي النظر بالشمال بوا رحمتي إخوائي قوريل السربي لزماني عباسيه كان زماني خليفاء عباسي المعتصد جاء باشانكا كمعتصد زر عزيتي إيماني أحمدي ذا إمامي أهل السنو جماعات رحمتي إخوائي قوريل السربي لسرقوا في ثنين كبيرشتر باسماكر بخلق القرآن ما شربوا مأمون هاد مأمون خليفاء مسلمانان بروجه نظر توبولاي كتبوا لي خليفه خليفه وجوراي كيف اصبحت يا نظره بياني سونكر دو اي نظره اما عالمك توتماشاك دوركاني اواني متمسك بون بالقران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام اوانينا سر قران رويشونا اوالي كروردي مدرسه محمدي بونا انا صاحبها افضل الصلاه والسلام چون بويناء؟ بازانا كان او قلتوا اه موشقاريان بكن رينمونيان لازانا كان وار قلتوا پرسي كيف اصبحت چون بياني اذكر دواء لو زانا هدا پرسي خالفات زانا كرحمتي اخواي قولي لسر بي فرموي اصبحتو بحمد الله في خيري فرموي الحمد لله سر بو خواي بيانيم كدوة زور زور اللخير ونعمته تاكيخواي قو رضا ما سبحانه وتعالى زالي برسي قوتي بشارك اللي داكم بزانة مجاب دا بزا دايتوا دا دا دا قوتي فربو خليفة مأموم قوتي ما الإرجاء ويا نظر الإرجاء الظاهرة أم, أم فكرة كان أنا أمتي في غمبر عليه الصلاة وكان أنا زماني تابعي رحمتي اخواي قو رياني سير که گروپی پیدا بو بنایی مردیآ المردیآ که اصلا تعریفی اندکین پر تی خالیفا ام مردیآنات سنه فکری امانت چونه ام بیردوزی اوان دیلین چونه فونتی پیغمبر علیه سلات و سلام لفرمائی تی صحیح ده الالبانی رحمتی خویلی بیلی اسیسی لصحیحا جماری دو هزار ذا فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام صنفاني من أمتي لا يردان علي الحوض القدرية والمرجئة سبحان الله ذا فرمي دو صنف دو تشين لأمتي من نانا سرحوزي من لسرحوزي سر كوثر أو ناخن ونام بنام كينا بكسارتنا أمانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي القدريه يعني اواني كوا باوريان بقدر ني بو شوي كوا عليه الصلاه والسلام روني كدوطا هموشتي كرو داتن دري اما قدر بو اما وام نصر نصر بو والمرجئه وتصنف بو ام كوا ناس نصر حفي اوي كوثر منفي انا زانا كفر ميه فرموي دين يوافق الملوك يصيبون به دنياهم وينقصون من دينهم فرموي اذ جاء انفكره بو جنافيسا بريتي نواي دينه حول دان دا بو گاندن دينه كوا پاتشا او گورو د سلادار پيرازي بن حال ما كانوا دنیا کې امدز د کوي پارو څوري امدز د کوي تن لبرنبر د دین اما ارزاء ارزاء هر دینه موافقي ملوکو پادشاهو د صلات او هر زمانہ په اما په دې کوتر ارزاء ده هر عالم میوابي تلګل اوام بر وبل شي ويبي دنیا بدز د کوي پارو څوري بدز د کوي متاع دنیا والتقريب من لهمان كه د الدين كه د دوريني, دوريني او پاداشتي كه خوای ګوره بويا او بوزان رباني هم د دوريني ته ارجا تعريف کي واه خو شتا پیغمبر علي الصلاه والسلام عقيدي اسلام ته ل شريعه کي وي هات إما بريتيا لا ويك واسيكو رقيته بناي فیدا ګوتره ايمان د 21 قرګي حبي یشesian بدل کابره تصدیق بکا واطا کو چنیایا پیغمبران ان ادوا قرطوک کتابکان ان ادوا خوای ګور ملایکتي دروش کړ دوا باورت فی هبیتن خوای ګور الروشد و ایدانا و یعنی لم تندس فی دکها تاوی حساب ان ګندکری وهارو هذا ورد بفي غبران هبي صلاه وسلامي اخوي غوري على تربي وورد بقضاء قدري شفي اما دبي بدل تصديقي بكيفيد راسبي اما كولجي كم كولجي دوام بس ماني شبيله هيك جواز هبيتن اقراري بك بس ماني بيمه كولجي شي شيم بعملو كارو في الدول فان ذا مكاني لا في راسه بس فان ذا بردسته بکا لازیانی رو جانی اگر بردسته نبه عمل نبه ایمان نقستانیه هر ایمان دانه مزره ننی عمل بریتی لتنمارو بر همی ایمان نا بلکو عمل بریتی لامل زیش ایمان لگر او وکیتر اما عقیده پی غنبر علیه السلاة و السلام زانای سلاف رحمتی خوائی گوری علی سر بی هر صحابت رضای خوائی گوری علی نصر اوا ازماعك ودنجان هي ارزاء اوا عمليه اننا وايمان درهناوا دل ترى اگر انسان بدل اقراري ك تصديقي ك فيراد بو بل زباني زغوتي عمل فيز ناكاست اما مخالفه عقيده پیغمبر عليه الصلاه والسلام ترى اگر انسان هر زوره گناه فكر درل ایمانك نادا لا يضر مع الايمان معصيه او ذنب يعني أن الإيمان هو التصديق وتنها بدل بيزان و باوري فيه بينا كوتائي فيديتر أما مخالفة عقيدة تغمبر عليه الصلاة والصلاة وعن أعقيدانها بوه همو كاته دياري بوين با علماء السوء علماء صلاة وعن أعقيدان أو بلاو كذوتوه همو كاته بجدار بونا زل المزوردار وخرافة كاري لصلاة داران هر لميجود كونه وحتاكه استاكه بمشي ويا بوه پیغمبر عليه الصلاة والسلام خو شویستانده فرميله فرمایش تک دا من اتا ابواب السلطانی او الصلاطینی افتتنا د فرمی هریا چی زنه بچی بو بر درقای د صلاطدارانو حاکمانو او انیخاوند صلاطتم توشي فتنه دی یعبال دینه کیپ ترسه بل دینه کیپ ترسه ل حدیثه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی لا يزداد عبد من السلطان قرباً إلا يزداد من الله بعدد لفرمي هر بنده السلطان الحاكم لدى صلاة نزيق بوا ما بس ما لدى صلاة ظالم اواني شريعة خواهي غورت تحكمن سبحانه وتعالى كاته لدى صلاة نزيق بيتو پهغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي لدى صلاة دوردك ايتوا اما قاعدهيك هاو شاشيك بو خود دايبنه هر زانا لدى صلاة نزيق د صلات ای شي زالم وکوم د صلاتانه ايره لناو مسلمانان استاحي لكم المسلمنان هر کاته لين زګبو بزانه کوي ګوره دور کوته ول دینک الله داوا دغه دنیا ته قربوا اما قاعده استا هم دې نمونه دین دی او بزانه زماني خو م یعنی العمر ايمه العمر لو دوره صد صالح استا بزانه یان کردو چې بلاو مصیبت بسه امتی پیغمبر ده اهیناوPE علیه السلاة و السلام هر اوزهنانیتظور بای مخوابا بکوما جمان اندازانین جی من لبوا قندتنا و خلق بوی باید کردوینا چی روچ اندازانین جی نامی اندازانین سابکانی اندخینی نو درنزلس کتابکانی اندخینین بابا زانین اند اند هنده چین چون کارساتین بسه امتی پیغمبر علیه السلاة و السلام ده لسال ازار يجب أن نقوم بسرعة أصدق لمكة زادها الله تشريفاً وتعظيماً كونغري إسلاميكرا لذي كي سلسطه نواته هج داناي قوري نو مسلمانان بشداري تداكر لكوتاي كونغرا كبلاغيكي ختمياً كوتاياً خندوا يجي لخالكان أوابو زائزة ريبيدرا والشرعي إسلام استعانا بمشركوا بكافروا بجولكوا یان بکې وو او هر اوه وبون او زه نه کوفر شانه بون قوتي امریکي او بريټانيو جولاکو لو نصاره هنه له دجری عرب لوخه کپيروزدانه هتا ارتاکش هتا ارتاکش لوانی سنسانې او بلا چې وته و سمه ده هاتوه هاتني او انا برګا ان زه نه حتا لميس شس پین تانزانیا ګوره بیان چې بزانه خو شو تانزانیا دوبه شون هم دي شان د دزګای رسمي دولت ایجاد کړي او کوې استاله یمه هي چې ځنان او اوانی ترو د زنی فتوا هم دي چې څه اهلی نه خو یې ایجاد کړي دا له هندو أمسهل بظالم سلطان دانا لنه اهل يكاني شيخ خوف رسا لأهزار ونوصلت وحفتا لمصر وقالوا قلتم بيشت زاناي قوران شيخ الأزهر كذورتين رتبين علمية لمصر لنه عالمي إسلامي جزارة مفتي مصر أمدو وزيري أوقات مصر ودو زاناش كإستاك الله إما الزور بنا وبانقن دكتور يصف القرضاوي وعروها شيخ محمد الغزالي بياني اشيان درك لسر اويك مسلمانان برامبار حكومتي محمد الور السادات قور بقور هل يعني الانباري خروج مسلمانان برامبار او حاكم الظالمان امن السكيتنا او بيانا كذلين انما يجري من اعمال عنف ضد الحكومة ليس جهادا وانما ارهابا محرما سبحان الله اشياء كواي جولة فرزك الزبو لجل تبوشي ام ظالمو بيدينو ام منافقانه رزقار بي دلين او اي كوا مسلمانان دجي ام حكمته ديكن اما زهادنية دي تاكوشانية لبين او قواه قورا اما تيرورا اما يكم کذبون اوانا نو عالم اسلامي ام ظانايانا ام مصطلحا بكارينا زاراوا مسلماني او اي كوا خروز لكا برانبر حاكمي ظالم و بيدين با تيروريشتين نو بي. شپوار وځاول تاریخ خو شوستال اگر 20 جری نوا یعنی انسان تش ست ترمانده کی کبره محمد ابراهيم الشقراء امام بنو سلفي اردن لسالي 1983 دره غرام لحديثي پیغمبر عليه صلوات و سلام کدا فرمي خوای گورہ هر صد ساعت جری یچ دنیری متکدین کزندو بکاتوا پری په دابلای بکاتوا لذلك رامو الشوران كم دي توا أما فتوى كيتي أخيك سيلدك لذلك إن مجددا عن قرن الخامس عشر الهجري القرن العشرين الميلادي هو جلالة الملك المعظم حسين بن طلال حفظه الله أما قسي أود جيرمو تخوى مع علمه تخوى أما فتوى أما قسي شرعية لسعودية مفتزماني أوكاتي ديفو ملك عبد العزيز مددد دي دي قرن عشرين امانه کوا شو روش خریچ عرب خو د نوا خریچ لیواته خریچ زینه خو خریچ چای جوړه دیابون، ولا او دوستو برایتي انګر جوړه کو دیان هبو امانه ده کم به متددې قر شیطان تابي مفتی مصر عام کوره نو بنګه زنای خلق زور دناسیو جینبو ته وکانی دنیا هود اجل چر دوا مكتبه اسلامي سن کتابي امي تداه جيل رافقن فزان سدلي دا نه یچې رقسکاني خو ته تلفزيون جېته نه لفو كات كفرنسا من اي حزاب كرد لناو بازار كان لشو له اشتراك نا بي افرتي مسلمان مصر وتيبوي هي فرنسا لفر اوري دولته كذات وسياده واستقلال سروقوي هي دولته چيدياره وي هي منع بك افرتي مسلمان قبل برنكا امام مفتي اخر زمان افغانستان ككومله يوم السلطان حكومه اتش اسلاميان دانا بشريعه خوفي غمر عليه الصلاه والسلام حكم ياكن لانه شاشه تاكد 2001 يچلو ايشو ساکنه كرديان روخندني حدمي او بوت سلمان ابو كبابوزا بنو بان زان اكو وانا اي لامصر وخليج وانا دارشتون انا سال پارو ده نوود ياريد اكلو ده خون تون بولايا او ان اي نابي لبرتساوي امريكا لبرخاتر جولاكا لبرخاتر ديان نابي امازان اي مناء اي ساكاش فتوائم او انان انا امتي اسلام كاري با ذكره يوسف قرضای خون بي نيم دو هزار و سهر قاتل بدا فس ياري چان لبرنامز الشريع والحياة او ان شیخ اگر یچه مسلمان بنام دنسیه امریچی ها بی لناو امریکا نشتجه بی جندی بی لناو زیش امریچی بوی هی بینا مسلمان هم دا قلتی بلی بوی د ده بی اوامل زیش امریچی جبا جبکا اما مفتی آخر زمانه شعراوی یچه لزانا کانی مصر بو کاته کوا انورساداتی گور بگور قرب. لحفتانو اتفاقیه کام ده بدي لگت عشتي لقى جولكا، تطبيع لقى جولكا، تيكربون لقى جولكا تنفيذ كبني اوامل جولكا، خوشويتين شعبي مسلي ومسلماني اوى توشي خذلانو كميكا توشي خذل اللي بإحساوي أمتان وملتان تر شعراوي كات كان يمبرسي اي السادات بوهي امي شبكاتن ببقى اوى كواة تفيضي واري قرتمي لأمتي إسلام لزاناني إسلام. أم زنايا كخوف روز بيجيك لوانا بكوا زنايا والسادات بو أولماء الصلاةين بو لو اللهم دع تي قد إن الرئيس السادات هو مما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعوذ بالله أما بس صفات إخوة قوليها والسادات يجي لوانيها كوان نبي تيذكا بسياري لأبكرة بل أبخذ تيذكا بسياري لأبكرة أما صفات إخوة قوليها سبحانه وتعالى أحمد كفتارو وزير أوقافي سوري أعطى أستاشر وزير أوقافي مع ذلك مفتي مصر فيها أستاشر لقر أسدى أستاشر أعوذ المجردانيين للشام المسلمان في سالة ونوصة كبانزاو تشار لنوع المسجد الأموي للدمشق أم سجل تدوانا أم سجل تبيروزا أم سجل شوينا لنا أمس قوتها دعاية لأبو حزب الشوعي دكر حزب الشوعي السوري انتخاباته البجاردن بلابانزاوتشوار الرئيسي حزب الشوعي ناوي خالد بقداش بو خالد بقداش أستاذ ماواء أم خالده هاد بلنا أمس قوت لنا أمس قوتي أموي لباجنيج يزمعه أم مصري سوري أحمد كفتارو دعاية الانتخابي بو دكر لباجنيج تقديمي دكر يقول أمس سلمانكيه دايتش لكسكان دا يوب ودايغوت ام كابرايا لفرجي جمعه لباتي الدرك على السنه بعد هجر قاعده كاوش او ندم مبارك وفيروز قايله اما رئيس حزب الشعيب او ملايا او زنايا مفتيا بع الانتخاب بوداكر لبرانبر مرشحي اخوان مسلمين لوكاتكم سلمان وحافظ القران مصطفى السباعي رحمته الله اساس مفتي زناي كرديشا لسوريا تماشاي بك محمد سعيد رمضان البوطي اما هتاي استاكه شتا اخر نفسي ااوتمن ادري اشي لقالو اين استشتي جوچو جوخله لاقالو عقيده شهر دنا مزراوا اساس دفاع الرجامي صدقات نجي لي رابق تشورث اما بقوله انا حكيكر دوكاتيف كان المسلمان لا سوريا لا تجي احاكم الظالمه هالطايلهه يا شيخ الاسكان يجيد عليه المجاهدين للحكام في هذا الزماني ليس شهداء ولا بغال ترى اواني اساك لدجي او رجيه مو غيري اواني زمان مكان حكام مكاني المسلمان بنى دوله اسلاميه كان كفرنبل زال مكاله هالسالوه ترى الشهيد يعني درزي شيجا فيناغا ما باغيش باغي غيره مسلمانه بس الحاكم المسلمان هذا استوى تاويلها هي. دلهيت يعني لا ايتينيا شي قربان في دليط نجي لرب ربنا دله بل هم مفسدون في الارض اما فسادوا بديننا زي بلادك انا واه حكم يعني شي حكمهم ان يقتلوا بكفر او يصلبوا خاد بكره او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف دستو في كانيا لب كانوا بفرند او ينفوا من الارض شار بدر وولاد بدر فكرين اما فتوى المفتي اخر زمانه فايز تا تاكل بفعل نظام اسد دكات الجيل رابدرج ليه انفرشي لاسنبول باي اويكوا لمشوريا أم كارساتانهات يا امر دواني بو دوائيه رويده ليه انفرشي حكمات اسد حقي هي ما فيها اوقت في أو مدنيده كجي اما اوانه سقدار اللي هصانو وقيناك ايام خلقه جناحيتي لو لم دتيغوت قيل را فكره امام مفطي اخر زمانه سند اوامانه لا خمانه ولا شوني تيش لو لم لقد تترس بهم المجرمون قلت اوانه مجاهد كان او دري مجرم مجاهد كان اوانه اكثرت قلقان لفيش اخوي عندنا فحل لي ولي أن ان يقتله ذا حلال <سؤال> الابو قوري ومسلمان بي يعني اسد قوري ومسلمان بو حلاله مو شعبي سوري بو كوشي تو خو عقيده تف عقيده ياكا تزياوازي لاكركابراشي وكو ستالين ستالين ني تشي مدري مشوعي باور بقوا نبوه بعدين نبوه تش فرقيه عالم بكاين بتوار بس عالم دنيا بكاين بتوار بس سيفاش بو کو جن لا ناو بین هتافونه شوئی هشتان تباشيف بو کو جن لا ناو بین بو اوې بشکيت بيبي بشوئی هشتان هرکمان بو تی صفر کي هګر او ظالم او بيدين او بالحدار دو نمبر ازنه امهم روشه بس دغه محدثه ناو دينين ضمن دا فران روايتي دکاله فلانک تاب ناو کوي نالم ادبا دله يقلب تاركاني partai کوم له دره ناوه اما قاعده شي خو داينه وا خلک شي زور بشربتي حزب مدخلي كردستان له را بچي ان الخروج على الحكام في هذا الزمان انما هو خروج عن الاسلام لذلك هل يوجد أحاكم الظالمانا بيدينانا ملحدانا مرتدانا هل بستوى برامبريا رابوستي لأولا إسلام درس يعني كانما برامبريا إسلام رابوستي سبحان الله أمام محدثي قرن عشرين بوه مفتيشي پاكستاني أميش المدخلية جاميه ناوي رفيع عثمانيه مفتي پاكستاني إتاكش أميسان سالة يجي لكسكاني دالي سي من قاتل مع الأمريكاني ضد المسلمين يأثم ولا يكفر سبحان الله هذا يعني أنه جيش سبا أمريكي لمسلمين هل نقول أحباره بس يكافر نام فيواندي بعلاقوب الدين دانية بعكيدة دانية فأشان هذا وإن التشريع من دون الله ذنب ولا يخرج من الملة وهو كفر أصغر على أشد الإحتمالات هذا او اي تشريع غير تشريع اخوائي الدوره والبرلمان ايما وغير ايما يعني تشريع تذاكر دار الندوه قانون نظام يا ساهه غير قانون اخوائي الدوره تبارك وتعالى دابندت كامل زي مشتركه انا دفرمتنا كريتش او اي كز اما غلاحه كذا على اسد الاحتمال الاقل زور شركة شركه اصغر لا بي بشكل اكبر يعني دوسلات دا دارا بيديني بكنفس فاس بكن سريع التطبيقنا كان دشم سلطانان بن ولا يا بجلوك جالان ابي ها موي كيناك ها بناهي بتشوكا بلا ما قاتك ذا من لا درنات ها اوراق باسي الشعب يمن باكستان دكا د بين لو وزيرستان ولشريت ها مراجعه تاريخيه دا داخل لشريط تنقوله اخو ا لګر قبري ائمه قبرکانی ائمه وکو خان وکانی او انوانه قبرکانی ائمه او درځوانی د کتن او درغیشی د خل او درځی منتو او و کا شوبو پکاندینن قبرکانی ائمه ګلې خوستر لکان وکانی ام برا مسلمانانی له پاکستان نه دي دې ته تېر نه انده ذات امریکي خانوکانی درو خل به جو ري انده و در بدل اواره اواره مشرد ده به بسانا دالباري اهانا صدرت الامر في باكستان كما تقلية جامية طبعا دا ان الذين يقتلون وهم يداجعون عن انفسهم ضد غارات الجيش الباكستاني عليهم ليسوا شهداء دا فرمي او باكستان يعني امريكي لانداد اانكوجي شرع لك امريكا شهيد نينا اما عكس فيغمبر عليه الصلاه والسلام نعوذ بالله رد قسيفه غنبذكاته عليه الصلاه والسلام اي فيغمبر عليه الصلاه والسلام نافرم من قتل دون ماله من قتل دون دمه من قتل دين دينه من قتل دون نفسه من قتل دون مظلمته او لا فينا وديني لو ظلمي لا فينا مالي لا فينا فكشكاري شربكم سلمان باهل التوحيد بكجري فيغمبر عليه الصلاه والسلام يفرم بلاد اوهو هزارها اميال او كيلومتر امريكا دولکه ديان سليبيد نو سر هات هوا لير اليمان دات امير شهيد نينا حقي اغه امريكا يا لمه بدات و ما رخينو نن ومن بعد يشي يشي تر ل زانا زماني بو شلته عبد المحسن العبيكانه اما مشوره اما مشوره اما یشه لوانه خوش که مشروع پروژه بوش و امریچی و صلیبیت دیبا دادا کن تنزارم پیگوتونه دو هزار و چوار مؤسسه و دزگاه ران لسیاسی و الستراتیزی لامریکا با امری بوشی تقریر راپورتشی پین صدنا پرهی دابا بوش بو اویل من پاش تعاملو ایش کردلی لگا مسلمانان چون بید لگا سرکدکانی دولتا بنا اسلامی کان چون بید شوارفيت خالي بولوسي يكم زرداي بفتحش سعوديين ام الملك عبد الله نصيريا ام صليبيا ام يهوديا فيدا فوجه بجيبكا ايش كسي الذي دي تودواني ديثوا تودو بجانك حوالي ثلاثه اساكل سجن دنالين يا تحت الاقامه جبريه زياده 66 عالمي غوري نو سعوديه اساكله سجن دانا دعزيه تو ازر دانا دوان بجانك الاثم مشروع امريتسي ولا كذب بجذاكان ربيع بن هذا المدخل أم عبد المحسن عباكانا بذانا عباكانا تصدق جاء الله رابقنا نقوي مدخلي بأيوة باسية كان قوية عالمية الزناية بنا وبانقة فتوى مقبولة لا يملك دستكي لهي كبار العلماء المسلمين كواه خدمة كاري ملك عبد اللهنا. الله رابقنا بذانا تصدق أم عباكانا زماني بسوته إن الأمريكان لا يضربون إلا من يعتدي عليهم في العراق يعني كأنما تبرير لقوات أمريكي وظالم وزرزار وزولكوديان وصليبيات هذا ليس أمريكا العراق إلا وإليه بدأ لو أنت ذا يعني خين الحلالة وإليه تند ذا وقال إليه بدأ خين الحلالة يعني واذب هو بك هذا ليس خين الحلالة لأن المسلمين العراق فأشان تدري أما تخوى قجريني بوا هل فكيه هل ما هل عالمي زانايا للشريعة الإسلام لست هلفوا خلفوا قد او قد يجيني بوها يستجيني ذلك إن الكفار اللي عينوا على المسلمين حاكما فهو ولي أمر شرعي ذلك أكا كافر كان أمريكا حاكمت شانسون سلمان دانا هو ولي أمر شرعي ديفي دجيف كمبرن سمعنا واطعنا بيانيانو ايوانان تحت تحيه لبوي بكين هل وكوبخوي غوركي ملك عبد الله بينانو ايوانان السعوديه دشي بوي اندكاتي ديمش عربي كنتي شروا بخوشستان اسزوركسي لنا ويمه بنو بانغا لكاتي خوي غاي خصمت الدينيت دو بس همو شمساني بولا سليفوي بولا لغزولا كبولا عبد الرحمن التواكبي اما زنايا سوريبو لكاتيخوي هبوى دجالي رابقرن بزانة صدريتا عبد الرحمن الكواتبي دليه دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديانة تحكم الأخرى فقط أما علمانياتها علمانياتها هو مناهية علمانياته هو مناهية دليل ريمان قررن باقي دنيا لو قمنا جيبا جيبك دين فيواني باقياماتها بباقي جيبا جيبكا علمانياتها علمانياتها عمانیت او يدين له هم ش چې بوا چې ججان لا بددي. اماجوواده ل. محمد عبددا ستا شدي حزب اسلامەکاني ژره به ګوری خواي د زانگوواه او مسلح ه ساک سازیله ناودين کرده. اما پیونیا لګر ماسونیت عه. د مالدين افغانيمه ما مستبه دمالدين دمال افغاني چې لوانبوه کله ماسونیت عاالمی ه بلکو رئسي محفوي شرقی ماسونیت بووه. محفل شرقي روشراتنا وراث هموه لا بردستي ماسوني لا بردستي زمان الديني أفغاني بوا محمد عبدالجيي رابقرن بزان السدري كاته كواه حملة شبنات شاكسازو إصلاحي لأزهر كيرتسيك كيف باسدك؟ ايش باسدك كتيد اخوات الشهادة قبولة الشيخ صب مصطفى صبري اما الشيخ الإسلام وعني قولة زانان بوا لدولة الإسلامي لكاته سلطان لدولة لك عثماني لكاته سلطان عبد الحميد رحمتي اخوي دوري لسبيل ام شيخ اباسي محمد عبد الدكاتن باسي زيانكاني باسي تلقا بازي في بازي او دكاتن ذله ذله انه قرب كثيرا من الازهريين الى اللا دينيين ولم يقرب احدا من اللا دينيين الى الدين ذله كاتك حملكي كربناي شاكسازي الازهر زوری شیخکان و ملاکان ازهری براولاد دین و علمانیه دود، برای میک بیدین و علمانیه هنه نو بید اما پیس تاوی به با مصلح مشوره بلا خوش ایستان، او راپورتی تازه بوم باست کردن ام ای ران، دازگای ران کردی دائبا بوش، ارسال سعودی، او شوانی تزیر بزید اکریتن شار پیس خالی بوگنی تیابو، مسلمانان هتاکو، هلنسنوا، لدجی اوانا حالما تشك نر بي يا شو شامتي دال دال او مرتداني هالقراونه لا اسلام العالمي الاسلامي لكردستان ولا غير شويه تاريخ ام مرتدانه لا مسلمان مسلمان له مسلمانا بكم بكاسر باشا دو دال جائز قوات امريكي جو لكوديام بيتناو سليمان وخاتم سليمان داجي سي نبي مقاومه بك برنجار نوي دشمن من, من جولاكاو ديالو امريكا بكاين لبر اوان دارين دمينة دمينة ام ذميني ذمينه وايا مستامنا معاهدا باب كا كان بخويا بشري عندنا مزراون ببيعتو بشرا دار مزراون شريعه بدناك كيما قوري امنا حتى لك جولاكاو د عهد وقيمانه كان نبي لير ليام داي ناو مسلمانا قاعدوا بسوار لو سري روش الله بو او سري روش اوه مجولكو ديان ايستاك بغض النظر كابرالة زيشة لمؤسسات مدنية هري شو كاردك لبر اوي هميان بجدارن لو صراعه قوله كما بيني صليبية جولك هي لغا مسلمان هميان بجدارن منالي ناولان تشيان بجدارن لو بيدينيو لو زلمزرداري دم سلمان اندر هي كان مستأمنه معاهدنيه ذمينيين هن يمكن يشبكوا جينو لخاطر سلمان اندر بكريت فشاركه خالد سوارمي ام تقرير داري اواني مجاهد اواني برنغاربور قواتي امريشو دجغن ودولاكاون بنوها داري انا, أنا, أم أنا في الأرض وكبوتي باسيكن مفسدا يعني فاسدا لنهو جویه خراپکاریه دامدن بو او پیشتا همون لیم بودر خین انحلال دکن مدخالی جلی روانالن لن امک خوادیدین یعنی کانما خین ما انحلالن بدا سلاه دویم بیان کجل لیم دنن اوانا هل ساینو و لگر اسلام لینا ماناکه اوائه بیان اوانا اوانا اوانا خوف روشن دا کون شویتان لای امش او ها ها لشو نیتنج او ها ها لای امش بناو سلفي حياتك لا يخوماً جاء اللي رابقر هنصدرين دارين ايما من الناحية امير المؤمنين هل سيكد بابا جايبكين بري سمعنا وأطعنا تحييبه بكين اقر ليديين اقر ثلمين لكذين اقر مالفقواتين اقر غدين لكذين اقر شريعة ولانا بابا امام مسلمانين نا خو خویندله مسلمان ني نه نه نبي دفاع یې نه د کمپړګریاله دکان بابا خو د صلات ایمو غیر ایمو درې مسلمان ني ما اسلام نه علمانیت دې شریعت تدګ نا کوم قانون یاسد تشريع دک به قانون قانونياسه خوګورا اته واه هلګرهونه اسلام دې شو خوو ادمه خو انسبر نه پرسم مسلمان ني نه کز بزانا کز ما سولالمز ګوتله د زانې ځوا چې زانې خود بچا زانې نو شې زانې رمضان چې زانې توحید چې زانې د رکتیا برادر زولک او دیان زولک او دیانه هله او ترا او د نه آمده جرنو حقشه خوش بو درسی درټلو بکنه ځلن شیخ دوریش چې دیبي دوریشه کروشې کله ته عام شو شیخ فری او آسمان و حته خلقككش دل بابا دريئة وهمكا تشيء بأوردكا كذا وعقل قبولناكا دل بل وايه أخذ لين وانيا دل وايه عقل قبولناكا بابا شيخ نفريوا دل شيخ فريدتوب وآتمنه هاتوش دل باشا خلقككسنا لاي شيخ السلام عليكم قربان وعليكم السلام قربان تو أمشو فريدتوب وآتمن هاتيوا وتي والعيادة بالله بابا من كرامتي من نأوالدباشم نأوالدباشم نراسه نه اقل قبولی دکاک قبولی لاکه مشهباشه ای بو فرانکه دوریش دوا دله دله او شفریچو اتمانه هاته وا بوتي امل زانو نفهمه درودکه بزباری من بو طالب بودک گرانه ولای کبره بوتي اکاکه مام دوریش من نفریو نه توه اسمان امل درودکه بوتي شیخ درودکه تن شیخ درودکه تن چې ماس شیخ من توه اسمانه هاته بس شیخ اما مدخلي امد ري مرتد وینات دلین نا کور خو ان وادلین دلین نا بروداکن دا پیروس عبد الله یکتری ل خوای پروردگار د پاره نو دلین یا رب اخو او خواتو كانت برحمه خد رحمت بکي بعفو خد عفو م بکي دین او ایمان مان سلامت بکي لمصيبه دین او دنیه او د زګر يَا ارحم الراحمن لمرض وكان ما خوش بي صفا بونا خوشا كان من بنيري يَا ارحم الراحمن لزند ما يصلح بكي جِلَاو أسيري مسلمان آزاد بكي يَا ارحم الراحمن لَا إِلَهَ إِلَّا الله محمد رَسُولُ الله بِجِينَ لَا او شئب امرين لَسَر او شئب لسر أول شيء لقبل ولا من ملائكة كان بدينوها لسر أول شيء زندو ما مكيوها لسر أول شيء بديني خود شاد ما مكي لسر أول شيء بديني بيغم عليه الصلاة والسلام لسر حوزي آيك وصير شاد ما مكي لجر أعلى إلى إله إلا الله محمد رسول الله حشر ما مكي يا أرحم الراحمين حكمك من بو بنري لنا ومسلمان وأهل التوحيد ل امتي في غنبر عليه الصلاه والسلام خداي غورا ايش يك منبوه بنيري لنيوان منده بحكم شريعتي في غنبر عليه الصلاه والسلام حكم مال نواندابك يا ارحم الرحيمين زنايا كان مال والي بك الرباني ابن خازنا كان مال التوب بتنسم شريعتك يا غنبر عليه الصلاه والسلام ببي خوف وببي لومتسن يا ارحم الراحمين عفوا من كرمه قال لم يعفو ويخود بس قلناه تو انا كان مندابيني يا ارحم الراحمين لروج قيامت بباش فاعتي في غمر ما بيخي عليه صلاه وسلام لخدمت صحابه وتابعي وعلماء رباني او مشايخاني كواد دينوتيان بزو ان تري شو بخلق راجي حشر ما ما كي الاواتي كلمه ما كي لناجوا نعملتي خول به باش ما انك وبريني خول ان في ذلك لا الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كي ور الارتسام ولا, ولا إلا بالله عليه توكلت واليه انيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا إله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد رسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فؤصكم عباد الله ونفس الخاطئة المدلمة العاصية الغافلة أولا بتقوى الله وطاعته ولزم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون خشوا إستاذ قال هاني امت وقفي غمبر عليه الصلاه والسلام قدما وسلام الفايدوريال نساء جاء جاء اذن بوزناي ترى مشبيو يوم ما قولي او ام تبيتن خلقت ما شايفك قسيله والمجري مجوي بكاتن وان جاء اذني النهات وبلاوي قفاراسن طبخه لسل... دا... الدرجقه انا لا ابغى اباني اهل شبلهه معاي ايمن احمدي كرمه رحماتي اخوي جورينا لا اشكي له ازار دابولنا وشكر خلك وديان بروتين لاي توز نصحتي يمكن بركو بجما دكاتره توز تناصل بل من غلطهم زار تروانا كم حر لبخوش بنبي لبن مالو منالو كشوكاره قد اما ازيتي خوتي بس مالو منالو كشوكاره بكز ما نوا حر لبراوان قنا انا نغسل لا خليفه بك و اماني الرحمن رحمته اخويا دوري للسلبي علني رباني اوابوا انساني تاولترج او خدمتي الدين ما بس لي بيتم او الريباز اخويا بيغمر علي صلاه وسلامه بس ان كان هذا عقلك يا ابا فلان فقد استرحت كنت اقول او عقل تبيتك اشتنو فهمي توقعون دبي اتو زاناي اقول او اندي تبقى او اسراحت تكردو يعني كأنما تو شاتي تو شاتي اسراحت تكردو اقول عقل او النبي تن كأنما تو اسراحت تكردو الشاتي فاشو انا كا تماشا يخلق كيكرك اللي قال ام زاناي هاتبوا بو او داوالي كنواز بني تن روي تنواني جدان نوسيتها لفكاني تسيبو قوطة با فاتوها بدأ با بأن نسي روكي يكردم فرموه أأنجو بنفسي وأضل هؤلاء أأنجو بنفسي وأضل هؤلاء بكي لا تاني من أخوة بكم بس أمهم عالمة بجوندك أقوم رابكم لا ريلا ينبض رحمتي إخوائي قوي ريلا سربي لاي أو جائز نبو بوية جي سيب أخوة وخلق فرمي لا تقية إلا بالسيف يعني إخوة باراس نيبري من نبرك د تر سیمنه په ماله مناله سر معاشم لسر شوین من سر کر سیم لسر عشیره من لسر سینه ا ځانم نه بي او بو کتم د فرمي ام خو په راست نه بو زنه الا اگر شي لري لسر سر راوګره او لسر سری لیدا الوکاتي اگر قصيبک مبس الا دل شتي وک حقبي بلم او شي شتر بری ببرت دلا ځه اسمیه په صحابته غمبري راځي خو دوريان لسر في خبر عليه الصلاة والسلام أخوة وراء من بعد ذلك يقولون أن أبادر غفاري أخواتي أخواتي أسلطة يعني سبحان الله إما أوهموا بيديني أوهموا خرابكاري أوهموا فسادي أوهموا قندلية عقيدة أخلاق حتى يتحيى هموا من دوراندو هل العقيدة دسميبك هل الاكواناسي دسميبك حتى أخلاق وادبه جلوا مال ومنداله <سؤال> كي سكارقوما هموا من دوراندو الفسادي بأخلاقي كما يتحدث عن الناس ويتحدث عن الناس ويجب أن يتحدث عن الناس ويجب أن أخبرني لرجل يباتوا جائعاً ولا يخرجوا بالسيفة على الناس سبحان الله هذا سنان نان برو جياني تابعين لنبقي نوسيلك رحمة الله سن شورشكرا وبناوي ثورة الفبس هذا سنان نان يعني حكم كم سلمان هو موحد هذا الشيء يحدث أحكام الشريعة يحدث يحدث تنهى ظالمه فهو لعنو وإحتيازات خلط يدفعنا كدوان هذا هو هو هو هو هو هو دفعهم سرد من الكابراء لا أطابا يعني زجي كورا كوري برسيبي يعني دزنة تشير برامبر ظالمكار بستوى دريد زي سر سرمان عجائبا عجائب لا سر نال نال لا سر 12 جنهاب لاهل بيت عليه الصلاه والسلام رضا اخوي غوري السنه لزماني ابو زعفرى منصور خليفه اباسي ايشو تشي نوي ابراهيم بوغرا يكشي محمد بو فان دغوت النفس الزفيده هذو جنين او دار لاهل بيت طلع للمدينه ولا كوفه شورش تشي انك دجي منصور خليفه في بو اوې بیت وسحب مافي ما خلق جبدا مافي خلق سود نکات حدشان هرستان كا كا كا دستو دستو او دا برنبري بشي عاشانکه شورشکه دمبر کا ولا بر اوې ظالم دارو دسته او دشتو پیوندو لشکرو سپاوشو په او از عايشو ظلمي اونده زهره خلکه کني تواري برنبري ربو دمبر کا ورځي او چې شان شېچه الابراهيم لا شارفو فا بازار دکره لده السلطان خليفه هلاته و ده زي لناو بازار دقراه مشويره داتو تاريك بو بني افرته لسر بوفشه زبال خانهه مزبله راو افتاوه ليش و بيش تاماشایکل بني دزناناو بيساياكاني مزبله كده دقراه ده, ده شورا وقت باعلنده تيري شو مردابوي حر قرتوه لناو مزبله كده باعلنده تيري مردار بو بو حر قرتوه تاماشایکل ابراهیم شو پیش سلامی دیکر گوتي خوشی هم ستتیشت بوچی همم را دار بو بستا بوتي والله چام پیش منان یتیمون همهیده چنده آنزلی نان مان میه خلی بزولی مانیده کانتل حقو مافمان نادا برسینا تینینا داینا آزار و اشکان دمان فورا زعوه دبان بیده ما من دالا کار دا دزاین چی گو؟ ابراهیم دزاین چی گو؟ گوتي ان و تقسم بخواهي و تشيتوه أو هذا بينهم بياني دبي بسمه دره و برامبر خليفة رابو اسم و ام لذا كان؟ هتعلم منهم بدأ شهيد بوه فعلا بياني تشوه دره لك خلقه يجيزو شهر الشام كان؟ شهيد بوه رضا و رحمتي إخوهي فالودي قالي لسه اما زانان ما نقل وابن بوشيوه ابن ريسي فيو كياما باقو لكان ما وابن باش كواه هر رح وضر دانشتونا مع ريزي لبوهند يشي لا تنزحوا ذكاء او دمو د مینا د کرک سنان لا نزيق او اولي باخلاق فسادي هيك سنها كاتم بلم امن وابلم دره تندري وهابي شهابي نزمچ بلم بووي ناري خسبته په خوښي در زه نه امامي چې پند وري رسکر بلو خلق دست شي ما دکا او يار متي شي داتونو شي بابا او خدمتګاري مونږ ته كن لږه چا یو تو نیه لږه کار د مچا کار کوي تو نیه لږ دینه کې ریزل دګره خوای ګوره حیا وشو بای او د بتوانین برابر ځالم جوړ درات حسابته خوښهستان افره ده توا مشکله چې ته زهرا منالي یتیمه هيا دا وای یارمتی او اماج اورا ايوا جرجونه ديروا اوي بكوي ظلم منهم قزارم يارمتي مدن غير دندك فخري هموناك بنوشتهم اللهم اكل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات اللهم اعز الاسلام وأذلنا الشرك والمشركين ودمنا اليهود والتغاة والمغاة وسائر المفسدين الذين يسدون في الأرض ولا يستحون اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افل لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين اللهم رزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا وجنته ونعيمة اللهم وزقنا الشهادة في سبيلك اللهم بلقنا منازل الشهداء في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في مشارك الأرض ومغاربها على أدائك وأدائنا يا رب العالمين اللهم دمر أدائك أداء الدين اللهم آتي ألف سنة تقواها وزكيها تخير من زكيها. أنت وليها ومولاها وسل اللهم وسلم وباري على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين زر صلواتنا في أغنب البدن عليه الصلاة والسلام أقم الصلاة